ولنبلونكم يعني مسجر أم دي امتحانك وكين أمدي وجر بشيء من الخوف ابتشتكي اشترسي ترس دي جهتوا والجوع برسي ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أف مصيبة تتاجد إينا السلوة كما سيد كافتا مولوا توا وفقيوا أفهم بوجربان دن دمرو و راسکوت ایمان دادیار ببند وجداب ببت شوی كسي او ایمان ویدرس نه وبشر الصابرين يعني اي محمد مزجيني بداون كسا اوت صابر اوت بهنا خوفرهت كان السربلاو مصيبتت منه اوت خو تسليمت كان بقضاء قضاء و قدرت منه مزجيني بداون ابويتش دكاي فون ببند